الكلام على التوسل والوسيله وتكلم المصنف كما قلنا بانه لا لا, لا يتوكل الا على الله وحده ولا يدع الا الله وحده ولا يستعذ بالمخلوقات بل يستعذ بالله جل وعلا ولا يستغاث بالمخلوقات بل يستغاث بالله وحده الا اذا جاء الشرع بتقييد معين وإظهار فيه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات من شاء المخلق فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بالمخلوق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة فنهى أن الرقى التي فيها شركة التي فيها استعادت بالجن كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا لا لا يجوز هذا, هذا لا يجوز أمور هذا لا يجوز ولهذا أنا العلماء عن التعازيم والإقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المشرك وغيره التي تتضمن الشرك بل عن كل ما لا يعرف عنه من ذلك خشيت أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروع فانه جائز فانه لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل والسائل لله وغير الله إما أن يكون مقسما على الله وهذا الذي نتكلم عن نهي عنه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب يعني توسل به كما توسل الثلاثة في الغالب أعمالهم وكما توسل بدعاء النبي النبيين والصالحين فإن كان إقساماً على الله بغيره فإنه لا يجوز فإن الله لا جابر له ولا أحد له حق على النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه شاب الإيمان ولكن المسألة كانت نريد ننتهي من الكتاب كليا التوسل والوسيلة وأين أنت جهاد أصلاً أمس أو الأمس؟ لما تغيبت؟ لما تغيبت؟ وكان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب السؤال بالاعمال التي فيها طاعة الله ورسوله مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك هذا فهذا جائز وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع وقد نهى عنه غير واحد من العلماء فقالوا أنه لا يجوز ورخص فيه بعضهم والأول والأول أرجحه كما كما تقدم هو سؤال بسببين لا يقتضي حصول المطلوب بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي الحصول المطلوب لأن الجاه والمكانة نعم تنفع صاحب الجاه وصاحب المكانة ما لها ولك يعني ما لها ولك ما الذي تستفيد أنت من جاهي ومكانتي إلا, إلا أنك تستفيد من جاهه ومكانته بشفاعته أن يشفع لك شفاعة وكذلك الأعمال الصح الص الصالحة سبب لثواب الله لنا وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالهم كما كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة هي الأعمال الصالحة وقال تعالى أولئك الذين يدعون يا بتعون الى ربهم الوسيله وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا لكن توسلنا بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة الدعاء وهنا نقل المروزي عن أحمد دعاء في سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج على, يخرج على إحدى الرواتين عنه في جواز القسم به وأكثر العلماء على النهي في الأمرين ورارب أن لهم عند الله الجاه العظيم هذا معلوم موسى وعيسى وإبراهيم لكن هذا الجهل لا ينفع الآخرين هذا جهل ينفعهم هو سألت عن السبب ما سألت عن الاعتذار ما السبب لما لم مثلك لا يتغيب ولا يصح له أن يتغيب لماذا يفعل ذلك وإما أن يقسم عليك ما يقول بحياة كذا استغفر الله بطربة أبيك فلان وبحرمة شيخك فلان وحذلك الإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز ولا يجوز إقسام على مخلوق بمخلوق الإقسام لا يكون إلا بالله جال فعلا والإقسام بالمخلوق على الخالق سوء أدب مع وجود الشرك وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه وتعالى بغيره لا يجوز ولا يجوز أن يقسم مخلوق أصلا وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز والأعمى قد طلب كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة فطلبوا منه الاستسقاء وايضا قولوا أتواجأ لك بنبيك محمد نبي الرحمة على الدعاء أي بدعاء يشفع قال فشفعوا فيه وشفعني فيه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام المعنى قراءة الجمهور النصب يعني اتقوا نعم الإقسام براس فلان وهذا ما يجوز بحلم الأحوال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم يعني واتقوا الأرحام فالنصف هنا هو قراءة الجمهور إنما يسألون الله وحده بالله يسألون بالله وحده لا بالرحمة وتسألون بالله تعالى تغمى إقسام بعضهم على بعض بالله وتعهدهم بالله وأما على قراءة الخفض واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم فقد قال طائف وهو قولهم أسألك بالله والرحم وهذا إخبار عن سؤالهم هذا كان كان من الهدف <تصفيق> من قسم الجهلية فهنا القرآن جاء بإخبار سؤالهم لا بالإقرار لهم وقال إنه ليس بدلاع جوازي فإن كان دلاع جوازي فمعنى قول أسألك, أسألك برحم ليس إقساما بالرحم والقسم هنا لا يسوء لكن بسبب الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا كسؤال الثلاثة التي تعالى بعملين الصالح أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول بعمل الصالح في ذلك بصلة الرحم يعني يعني يسأل بصلة الرحم وما معنى يسأل بصلة الرحم؟ المعنى أنه يسأل بصلة الرحم أنها طاعة من الإيمان فيسأل بالعمل الصالح. ومن ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه وليس هذا باب الإخسام نما فإن الإخسام غير جعفر الأعظم بل من باب حق الرحم لأن حق لا إنما وجب بسبب جعفر وجعفر حقه على عليه ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه أنا أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بحق ممشايا فاني لم اخرج اشرا ولا بطلا ولا ريا. قلنا في قول هذا بحق السائلين هو أن يجيبهم وأن يعطيهم نعم وهذا الحق أحقه الله على نفسه وليس لأحد أن يكون له على الله لله ولذلك كان النبي يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من كل أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وروا الطبراني في كتاب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نقل يا عبادي أو يا عبدي إنما هي أربعا واحدة لي واحدة لك واحدة بيني وبينك واحدة بينك وبين خلقي فالتي لا أن تعبدني لا تشرك بشيئا والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليهم والتي بيني وبينك من منك دعاء ومني الإجابة والتي بينك وبين خلقي فأتي ناسي إلى ما تحب أن يأتوك أصلها في الحج الصحيح قصمت صلاة بيني وبين عبدين نصفين إلى آخرها فللمر يعني يتوسل بالأعمال الصالحة له أن يتوسل بالأعمال الصالحة كما أنه لو شفاكم الله وعفاكم أحسن الله عليكم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 قسم فلا يقسم على الله إلا به وإن كان سببا فهو سبب ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا هو دعاؤه وعبادته فهذا كله يش ببعضه بعضا على أساس التوسل المشروع لا التوسل الممنوع سبحان الله الادله بأسرها عند عند تفكُّكها وعند النظر إلى ضمها بعضها إلى وقت ما تجد إلا ما كان على ما كان عليه أئمتنا من التوسل المشروع دون الممنوعة. فإن كان يقصد السائل الله من يسألك بحق فلان أو بجاي يعني يسألك بإيمان به واتباع له هذا توصل صحيح كما قال ربنا إننا سمعنا من نادي ونادي لما أنا من بربكم فأمننا ربنا وغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيأتنا وتوفرنا مع الأبرى الذين يقولون ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذلك ما هو توسل بالعمل الصالح وكان ابن مسعود يقول رب اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا صحر فاغفر لي والاجوز القبيله كانت تقول لي ان انك تعلم اني اسلمت وهجرت الى رسولك رجاء ان تعقلني عند كل شده فرجا فلا تحمل علي هذه علي هذه المصيبه قال في الثوب علم وجئنا حتى طعمنا معه الله وق وقيل قال بحق أبائك عليك إبراهيم وأسحق وعاقوفة وأو الله تعالى يا داود ويحق لأبائك عليه وهذا لنكن لكم من أدل الشعائر الإسرائيلية تعطى بعضها ولا يعتمد عليه طبعا تعلمون الإسرائيل أصالة قارف يمس لهما حدث مع إسرائيل ولا حرج أما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب من شيء يحقق هذا الأمر لغة الصحابه كان يطلب منه الدعاء والشفاعة فأكونوا متوسلين بتوجيهنا بدهائه وشفاعته ودهاء وشفاعته من أعظم الوسائل والله دعاء لا يقسم عليه بشيء ايضا كما ان قبل ذلك لا بالنبي ولا بالأنبياء ولا المرسلين ولا بالكعبة ولا بالملائكة ولا بالصالحين لأن القسم على الله يوم خلوقاتي هذا لا أصله في الدين، وفي قوله الله مني أرسلكم معاقد العز من من عرشك أو مثال الرحمة من كتابك واسمك العظم وجدك العالى بكلماتك التمات بعد هذا الدعاء في جواز الدعاء به قولا العلماء قال الشيخ أبو الحسن قدوري في كتابه المسمى شرح الكرخي قال بش بن الوليد سمعت أبي يوسف قال قال أبو حنيف لا ينبغي أحدا أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من شأن العرشك أي بحق خلقك أو يقول بحق خلقك وقال أبي يوسف قال بيوسف يوسف معقد العز من عرشي والله فلا أكره هذا أكره أن يقول بحقا بأك رسلك يعني هو المسألة على التأويل أيضا وعلى التفسير وقال قدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق المخلوق على الخالق فلا يجوز وهذا من أبي حنيفة وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيره, وغيره ما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره فقيل قيل سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته ولا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى قيل لأن أقسامه, أقسامه بمخلوقاته من باب الملح والثناء عليه قد اكتل آياته نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحب غيرنا أو لمنعه فمن قال غير أسألك بكذا فأما أن يكون مقسما بهذا لا يجوز بغير الله تعالى الكفرة في المقسم لا المقسم عليه كما صرح بذلك أمة الفقهاء وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال فهذا لا كفرت فيه لأنه ليس من الإقسام فتبين أن السائل لله بخلقي إنما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز وإما أن يكون سائلا به وهذا فيه تفصيل إن كان سائلا بدعائه وشفاعته صح ذلك وإن كان سائلا بذاته فإنه لا يجوز وأما أن يقسم على الله بالله فهذا هذا هذا الذي جاء به الصحيح ولذلك قال النبي عن أنس بن النضر قال وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره الفتوة لعزة نبي سلم لا يجوز أن توصل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله إن صح حديث العام شوفوا قال إن حديث العام فالعزم أبو السلام قال بالجواز التوسل بالنبي ان صحع حديث الأعمى والحديث لم يصح الحديث لم يصح فلم يعرف صحاته ثم رأيته أنا أبي حنيفة أبي يوسف وغيرهما من العلماء قالوا لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء ورأيته في كلام المنحن أنه في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يخرج على أحد الواتين عنهم في جواز الحرف وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل على التوسل بدعائه ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله ولا من باب السؤال بذات الرسول ولذين أتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمر به وشرع لهم <تصفيق> ومن من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها <تصفيق> والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه كتاب السنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفصيح أن النبي السلام قال من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشره ونبي قال الرجل كان يدعو ولم يصلى على السلام قال عجل هذا وقال أتزمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليها صلاة صلى الله عليه بها عشرها ثم سألوا الله لها الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلى العبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وقال في المزل كما يقول فإذا انتهيت سلت أعطاه كل ذلك في الكلام على الوصول أراد الوصول إلى مسألة الشفاعة وأن الصلاة عليه وسلم من أفضل الوسائل أيضا والتي التي تصل بالإنسان إلى أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وخذ ذكر العلماء علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرائع وعرضوا عن الأدعية البداية وقسموها إلى أقسام ثلاثة هذا إن شاء الله يأتي. غدا بختام الدرس كليا او ختام الكتاب كليا مع كما قلت محاضرة فاصلة في الكلام على أدلة من قال بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن وأنت لو ترى أنهم يأخذون بكلام الإمام الأز بن عبد السلام وكلام الامام الاز ابن عبد السلام يعني حتى هو مشروط بصحة حديث الأعمى اللي هي الزيادة فيه وحديث الأعمى الزياده فيه ضعيفه باتفاق المحدثين لو فيها سنه تفضلوا